من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والفارق بين الروايتين كما هو ظاهر أن الرواية الأولى المتفق عليها في إحداث شيء جديد في إحداث شيء جديد أما الرواية الثانية فهي أعم من الإحداث تشمل الإحداث لشيء جديد أو أي عمل آخر ولذالقل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالرواية الثانية عام من الرواية الأولى كما سأتينا الآن قال في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث من أحدث يعني من أنشأ من اخترع من ابتدع من أحدث من أنشأ من اخترع من ابتدع في أمرنا المقصود بأمرنا هنا ديننا أو شرعنا ديننا أو شرعنا قال من أحدث في أمرنا هذا في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس منه ما ليس من شرع الله جل وعلا بزيادة أو بشيء لم يكن منه من دين الله سبحانه وتعالى فهو رد أي فهو مردود على صاحبه يعني فهو باطل فهو غير مقبول فهو رد يعني فهو مردود على صاحبه فهو غير مقبول ثم قال في الرواية الأولى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحديث في مسألة غاية في الأهمية في مسألة غاية في الأهمية هذه المسألة ينبني عليها قبول الأعمال أو رد الأعمال ينبني عليها قبول الأعمال أو رد الأعمال كما أنها تمثل أيضا منهاجا للمسلم في علاقته مع ربه عز وجل فالدين ليس بالهوى وليس بالعقل وليس يعني ليس بالعقل القصد من ليس من عقل الإنسان أن يخترعه وليس بالهواية والمزاج وليس بالتقليد وليس بالرغبات إذن الدين منهاج ثابت جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل هذه هي المسألة التي يدور عليها أو حولها الحديث ولذلك نفصل هذه المسألة من خلال هذا الحديث في النقاط أو المسائل الآتية المسألة الأولى قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إذن أمرنا هذا كامل لا, لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان فهذا الدين دين كامل وهو مصداق قوله, قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص ولا إلى اختراعات جديدة ولا إلى أعمال جديدة لم ترد من عند الله سبحانه وتعالى هذه المسألة الأولى هذه المسألة الأولى إذا المسألة الأولى الدين كامل الدين كامل ولذلك لا يحتاج إلى ابتداع شيء فيه لو جاء واحد وقال والله دينكم هذا ما أتى بحكم الطائرات ولا أتى بحكم السيارات ولا أتى بحكم الفواكه الجديدة التي طلعت للناس في هذه الأزمنة لم تكن معروفة فماذا نقول له نعم ها أصل في الأشياء لباحة بي... قبل الأصل في الأشياء نحن حول نقطة كمال الدين نعم ممكن فضلة الشيخ أن تكون بدأ حسنا لا لا, لا يعني بضعة حسنة وسيئة نأتيها بعد شوي لا إذا يعني حول نقطة الدين كامل فهذه الأشياء والمستجدات تندرج تحت قواعد في الدين تندرج تحت قواعد في الدين من القواعد ما ذكر الأخ الآن الأصل في الأشياء لباحة هذه أيضا نتحدث عنها في الحديث الذي يأتينا الآن بعد هذا الحديث إذا دين الإسلام دين كامل المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى يعني مسألتنا كلها حول الدين وزيادة ونقصانه كما ذكرنا جميع إذا إذا كان كامل فجميع شؤون الحياة كلها تندرج تحت شريعة الله عز وجل جميع شؤون الحياة كلها تندرج تحت شريعة الله جل وعلا سواء كانت عبادات أو معاملات أو تنظيم لحياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها سواء كانت شؤون الأفراد أو الأسرة أو المجتمع أو المجتمعات الأخرى أو العلاقة فيما بينها كلها تندرج تحت هذا الدين فجميع شؤون الحياة كلها نجد لها حكما في دين الله عز وجل هذا مقتضى كمال الدين هذا مقتضى كمال الدين فليس هناك شاردة ولا واردة في, في, في شؤون الحياة كلها إلا ونجد لا حكما في كتاب الله يندرج تحت دليل أو تحت قاعدة بناء على ذلك نأتي للمسألة الثالثة المسألة الثالثة أن من زاد في دين الله ما ليس منه مقبول أو غير مقبول غير مقبول أن زاد من دين الله في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو غير مقبول بمعنى أنه مردود على صاحبه لو جانا واحد وقال الله خمس صلوات في اليوم والليلة ما تكفي والله سبحانه وتعالى أصلا شرعها كم كم شرعها خمسين صلات إذن أنا رايح أصلي خمسين صلات وخمسين صلات أنا والله مبسوط بالليل بعد صلاة العشاء أبو صلي خمس واربعين صلاة إلى الفجر أصل الصلاة جائز, ولا غير جائز أصل الصلاة تعبد لله عز وجل لكن فعله هذا الذي زاد مقبول ولا غير مقبول غير مقبول غير مقبول لأنه زاد في دين الله عز وجل ما ليس منه لو جاء واحد قال والله الصيام حلو هذا هذا صيام ممتاز هذا, يعني هذا هو اللي فعلا يناسبني أنا أنا رايح أصوم من واحد محرم إلى ثلاثين ذي الحجة يعني هل هذا مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول لأن الصيام الواجب رمضان أو ما وجب بكفارة أو نذر أو ما وجب بكفارة أو نذر لكن غيره هناك صيام مستحب ورد به الدليل لكن لم يرد الدليل والله نصوم من واحد محرم إلى ثلاثين ذي الحجة هذا لم يرد وأعلى ما ورد صيام يوم وافطار يوم لكن هذا زاد في دين الله عز وجل لو قال لنا واحد والله أنتم الحج مرة في العمر هذا يعني سهل أنا رايح أحج مرتين في السنة مرتين في السنة مكة قريبة وعرفات قريبة ومينة قريبة وأبيت وبعد ما في زحمة مقبول ولا غير مقبول غير مقبول فإذن كل ما زاد في دين الله مما هو تعبد لله عز وجل هذا غير مقبول ما الضابط في هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تأتي المسألة الرابعة تطبيق من نعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الضابط في هذا نظريا هو هذا الحديث وعمليا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الثلاثة الذين جاءوا ينظرون إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فلما يعني ذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها يعني نظروها قليلة ثم رجع بعضهم إلى بعض قالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نحن مساكين ضعاف فقال واحد منهم أنا أقوم الليل لا أفتر أصلي طوال الليل وقال الآخر أنا أصوم النهار لا أفطر مطلقا دائم وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء يعني أتعبد تكون حياتي كل عبودية لله سبحانه وتعالى سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب ثم صعد المنبر فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن إيش؟ رغب عن فرمن رغب عن سنتي فليس مني إذن الدين منهاج منهاج جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به فما زاد عنه فهو غير مقبول بناء على ذلك نأتي للنقطة الخامسة وهي ما قاله أهل العلم الذي يمثل قاعدة في هذا وهي أن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية ما معنى الأصل في العبادات توقيفية آمن عنده جواب فضل اسماعي أما أن العبادة نعم. تكون يعني أوقفت على ما نص عليه الرسول وعمله نعم ولا أحسنت جديدة. يعني العبادات توقيفية الموقوفة على الدليل موقوفة على الدليل العلاقة مع الله عز وجل بالدليل هذا الفعل عليه دليل من القرآن نعم عليه دليل من السنة نعم أعمل به عليه إجماع من أهل العلم نعم أعمل به فأما غير ذلك فلا أعمل فلا أعمل به وهل القياس يرد في العبادات أو لا يرد لا يرد القياس لا يرد في العبادات إذا ما دل عليه الدليل فالعبادات توقيفية بمعنى أنها موقوفة على الدليل والدليل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم الأمثلة من كتاب الله كثيرة مثل إيجاب الصلاة إيجاب الزكاة إيجاب الصيام إيجاب الحج إجاب بر الوالدين وهكذا والأمثلة من السنة كثيرة لكن مثال في العبادات على الإجماع طيب أنا سأترك المثال أريد للإخوة الذين يتابعوننا يأتون لنا بأمثلة على الإجماع في العبادات بمن عن, طريق خلال عن طريق الموقع نعم أحسن ونترك حتى نستمع للإجابات إذن قال أهل العلم بناء على هذا الحديث الأصل في العبادات أن تكون توقifiّة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش ويسلموا تسليما لا بد من التسليم لا بد من التسليم الوقوف على الدليل بناء على هذا تأتي المسألة السادسة. بناء على هذا تأتي المسألة السادسة أن أمور العبادات لا يحكم عليها بالعقل ولا بالمزاج ولا بالهوى ما يقول الله عقلي يقول لي والله ثلاث ركعات قليلة ولا أربع ركعات قليلة ولا الصيام إلى المغرب قليل أنا أجعلها إلى الساعة عشر مثلا لا ليس الدين بالعقل بعقل الإنسان العقل دليل ومرشد في أمور الحياة في ال يدل على الله سبحانه وتعالى فالعقل له وظائف لكن ليس من وظائفه أن يشرع لنا في عباداتنا إنما التشريع من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك نخطئ لما ندخل عقول البشر في إيجاب عبادات لله سبحانه وتعالى لكن نستخدم العقل في وظائفه الأخرى نعم الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأي شيء بالعقل فالعقل إذا له وظائف بل الإسلام وضع العقل في منزلته الحقيقية الذي لا يطغى فيها فيظل ولا يعطل فيها فلا يستخدم الاستخدام الصحيح فتتعطل كثير من أمور الحياة ولكن ولذلك من ظوابط هذا العقل ألا يستخدم في أمر العبادات لله سبحانه وتعالى ولذلك مهما حاولنا أن نبحث في عقولنا عن الحكمة لماذا الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات ما نجد ما نجد مطلقا مهما كان لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا لما سأل في حديث جبريل جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها من يعلم السعيد. من السال لم يستخدم عقله في ما ليس فيه في الأمور الغيبية أمور العبادات هذه خارج عن نطاق العقل كذلك الرغبات والهوى والمزاج فيما يرغبه الإنسان أو فيما يريد لا يكون في أمور العبادات والله سبحانه وتعالى وضع لنا مساحة كبيرة في العبادات نتجول في هذه المساحة هناك فرائض مفروضة يلزم الاتيان بها. هناك مستحبات في كثير من العبادات أن تقي منها ما أستطيعه وما أستطيع الاستمرار به في الصلاوات في الصيام في الإنفاق في الحج والعمرة أن تقي أشياء كثيرة في قراءة القرآن في ذكر الله عز وجل في الدعاء كل هذه الأشياء ونحوها من العبادات مساحتها كثيرة وكبيرة جدا فانتقي منها ما شرعه الله سبحانه وتعالى كذلك في العلاقة مع الله في أمور الاعتقاد يعني أن الله سبحانه وتعالى سما نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ليس لي أنا أقول هذا الاسم لا ليس على ظاهره أو أوله الله يسمي نفسه حكيم أقول أنت لست بحكيم الله سبحانه وتعالى يسمي يصف نفسه بالعلم أقول لا لست عليم مثل الذين يقولون أن الله لا يعلم ما يجري في خلقه إلا بعد كونها إلا بعد أن تكون فهذا يعني تعدي على الله سبحانه وتعالى نأتي بعد ذلك لربط هذا الحديث بناء على ما سبق من هذه النقاط السد بالحديث الأول والحديث الأول يمثل جانب وهذا الحديث يمثل جانب آخر نجمعها أو جمع العلم بأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا بشرطين. إلا بشرطين. الشرط الأول عرفناه وهو الإخلاص في حديث آه. عمر بن الخطاب. عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عن رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن يكون مشروعا بالدليل أن يكون مشروعا بالدليل إذا اختل شرط من هذين الشرطين فلا يقبل العمل ولو كان الإنسان يعمل ليلا ونهارا إذا اختل الإخلاص لله عز وجل فعمل الإنسان صام صلى حج أنفق ذكر قرى إلى آخره ولكن بغير نية الإخلاص إنما للرياء للسمعة لطلب شيء من الدنيا لمجاملة لشيء آخر غير مقبول أو كان العمل على غير ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فكذلك غير مقبول لو صلى الظهور واحد الساعة 12 في الليل قال أنا أصلي الظهور مقبول أو غير مقبول غير مقبول مطلقا لأن هذا ليس في وقت والله جعل الصلاة كتابا موقوتا يعني محددة ومؤقتة بوقت فإذا خرج وقتها لا تقبل إلا من عذر طيب نأتي بعد ذلك أن من خرج عن هذا المنهج المنهج التوقيفي في العبادات في العلاقة مع الله خرج من مقتضى السنة إلى مقتضى البدعة إلى البدعة ولذلك سما أهل العلم وسبل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من السنة إلى البدعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ولذلك ما قابل السنة هو البدعة طيب أيضا هذا السؤال الثاني الذي نطلب من الإخوة المشاهدين والمتابعين معنا عبر الموقع تعريف البدعة جميل تعريف البدعة قلنا ما خرج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة فهو بدعة إذا صار كم عندنا, عندنا مسؤالتين مسألة مثال على عبادة أقرت بالإجماع ممتاز وكذلك تعريف البدعة طيب الآن يفصل بيننا وبين الأجوبة فقط خمس دقائق مم. نكمل فيها أو ست دقائق ما تبقى من نقاط هذا الحديث ثم ننظر للأجوبة إذن من خرج عن هذا هذا الدليل هو مبتدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النر طيب إذا كان هذه هي البدعة إذا كان هذه هي البدعة ما منشأ الابتداء من أين يأتي كيف الإنسان ينجر ويترك الدليل و يذهب لل... للبدعة نعم لاتباع الهوى الذي في نفسه احسنت هذا سبب من الاسباب في منشأ الامتداء وهو الهوى الانسان يهوى والشيطان يظله من خلال هواه يرغب عبادة معينة فيزيد فيزيد فيزيد رغبة لهواه لاتباع للدليل الذي به يصل الى الجنة وانما اتباع للهوى لهواه لرغباته لمزاجه فيهوى هذا الشيء هذا سبب سبب آخر نعم شكر الله لكم حب الدين فبعضهم وضع حديثة في قراءة, في قراءة القرآن لما رأى الناس زهدوا في قراءة القرآن يعني, يعني تندرج أو هذا مثال يندرج تحت سبب كبير نسميه الجهل الجهل وسواء كان الجهل بالع في نفسها بالعبادة نفسها أو جهل بالدليل أو جهل بمقاصد الشرع أو جهل بمقاصد الشريعة، فالجهل أي كان نوع هذا الجهل فهو منشأ للبدع ولذا الكثير من البدع في العالم الإسلامي نشأت عن طريق الجهل في الشرع الجهل بالله عز وجل عز وجل. الجهل بهذا الدين الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم الجهل بالشريعة الجهل بمقاصد الشريعة وبما دلت عليه الشريعة فيرى من خلال الجهله هذا أن هناك عبادات مثل الذين قالوا والله هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني غفر له ما تقدم من, من ذنبه وما تأخر ونحن مساكين هذا يدل على ماذا على جهل جهل بهذا الدين وإلا لما خرجوا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الزيادة فالجهل مصدر أساس لكثير من المشكلات الجهل بدين الله عز وجل نعم سبب ثالث النظر فيه لدينا الأخرى قصدك تقول التقليد نعم والتقليد سبب من الأسباب الأخرى أنا أرى أن فلان والله زاهد وعابد ويعني فيه مظهر من مظاهر الخير وسلوكه مستقيم وإلى آخره فأقلده في كل شيء والمسكين هذا قد يكون عنده أخطاء فتتفاعل هذه الأخطاء ولذلك الظلال المشركين أتى من وين في القديم من تقليد إن وجدنا أبانا على أمه وإما على آثارهم مقتدون فلذلك التقليد سبب من الأسباب الأمة الفلانية أو المجتمع الفلاني أو المكان الفلاني أو الأسرة الفلانية عندها كذا إذا نعمل فيه إذا لو لم يكن صحيح ما عملوا فيه وهذا كثير يجري على لسان الناس يعني كل الناس على خطأ إلا أنت فهذا التقليد سبب من الأسباب والتقليد منه ممدوح ومنه مذموم ولذلك الممدوح موافق الشرع موافق الشرع لكن المذموم الذي يعني يتبع كل ناعق فيقلده إذن هذه الأسباب الثلاثة الرئيسة أسباب الثلاثة الرئيسة التي هي منشأ للبدعة وللابتداع. إذن هي ما هي نتذكرها الهوى والجهل والتقليد الهوى والجهل والتقليد نكتفي بها طيب باقي عندنا نقطة أخيرة من ابتدع في دين الله عز وجل فقد أتى بأشياء ونتائج غير طيبة منها نعم من عنده جواب هذا المبتدع الذي ابتدع أو المجتمع الذي تجرت فيه البدعة نعم طبعا أول شيء أنه إذا كانت سيئة يعني يجر الناس معه إذا انتشرت يعني في, في تحصيل طيب جيد إذا انتشار البدعة هذا سبب من الأسباب والبعد عن السنة البعد عن السنة وانتشار البدعة هذا من الآثار فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها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 بدعة اعتقادية او غير اعتقادية او عملية فهو عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيام طيب هذا واحد اثنين نعم في احداث البدعة احداث الفرقة بين المسلمين والاخوان لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بمنهج اجتمع عليه المسلمون واذا جاءت البدعة من فلان والبدعة من فلان تشكل الناس فرقا وأحزابا فكان هذا عامل من عوامل الفرقة في دين الله عز وجل وفي المسلمين ولذلك هذه من الآثار السيئة أثر ثالث نعم البدعة المستحدثة لن تكون كالعبادة التي شرعت من الله ورسوله هذا مما يوهن يعني القناعة في الدين أو الحماس في العبادة وهذا أمر مهم جدا وهو بعبارة أخرى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ كل شيء عن ربه عز وجل لماذا؟ لأن من اكتشف هذه البدعة؟ فلان من الناس فلان من الناس أتى بهذه البدعة هل هذه البدعة فيها أجر ولا ليس فيها أجر؟ لا أجر فيها مطلقا مثلا هي في الحكم الشرعي لا أجر فيها لكن هو يظن أن فيها أجر فإذا أخذنا أن فيها أجرا معنى ذلك اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ دين الله كما جاء عن الله عز وجل وإذا تجاوزنا أكثر فهو اتهام لله عز وجل لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا كان الله قال كذلك فلما البدع بما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يعمل في البدع مقتنعا بها فمعنى ذلك أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأتي بما أحي إليه ولم يكمل شرع الله بل إذا تجاوزنا أكثر هو حينئذ اتهام لله سبحانه وتعالى بقوله اليوم أكملت لكم دينكم الأخير الآخر الآثار هو أن عمل المبتدع هباء منثورا لأنه خرج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فاختل فيه شرط القبول بقينا في النقطة النهائية والختام نذكر ما ذكروا بعض للعلم العلم ونعلق عليه تعليق يسير أولا في حكم البدعة هل تأخذ حكما واحدا لا كلها حرام ولكن هناك بدع مكثرة يكفر صاحبها يكفر صاحبه ويالبدع في الاعتقاد في ما تصب الله عز وجل هناك بدع مفسقة فصاحبه مبتدع لكن لم يخرج عن دائرة الإسلام العامة فيكون ارتكب محرما وهذا المحرم وبدعة في دين الله عز وجل هذه تقسيم إذاً وتقسيم من حيث الحكم هناك تقسيم من حيث نوعية العمل فبعض فإذا كانت في الاعتقاد قالوا بدعة اعتقادية إذا كانت في السلوك والأعمال قالوا بدعة عملية قالوا بدعة عملية التقسيم الآخر وهو مما ينبغي أن ينبأ إليه ويسمع كثيرا بعض للعلم يقسم البدعة البدعة حسنة وبدعة سيئة ويقصدون بالبدعة الحسنة التي اندرجت تحت دليل درجات تحت الدليل، ويقصدون بالبدع سيئة محدثة في الدين، وبعض للعلم قال بهذا التقسيم، والبعض الآخر كالإمام مالك وغيره لم يقل بهذا التقسيم والبدع كلها سيئة، لماذا؟ لانما سمي البدع الحسنة هو ليس بدعة، هو ليس بدعة، وإنما له أصل وهو وجود الدليل. ولذلك الذين يقسمون يحتجون بقول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه لما جمع يعني اقترح عليه جمع الـ الـ الناس في التراويح فقال نعمة البدعته هذا هذه التراويح ليس بدعه أصلها من, من الذي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ليست بدعه ليست شيئا مخترعا وإنما أصله موجود أصل الصلاة موجود أصل الاجتماع على صلاة النافلة موجود أصل الاجتماع للتراويح موجود عميله النبي صلى الله عليه وسلم استأنفه عمر وأجمع عليه الصحابة لعلكم بهذا الشيخ فارح أجبتم على السؤال أبو المخداد من السعودية لما لم يعتبر مداومة الصحابة أو جمعهم من الإحداث في الدين لأنه إجماع, لأنه إجماع. فإذا يعني نأتي لهذه التقسيمات البدع الحسنة والبدع السيئة بعضها للعلم مشى على ذلك أن هناك تقسيم ويقصدون حينئذ البدع الحسنة التي لها أصل في الشرع لا أصل في الشرع والذين لا يرون التقسيم مطلقا لا يعتبرون ما له أصل في الشرع أنه بدعة ما له أصل في الشرع أنه بدعة فلذلك قالوا كل البدع سيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة نكتفي بهذا القدر بهذا الحديث إذا كان هناك أسئلة. من فلا بأس هناك أسئلة كان هل ترغبون في موضوع الإجماع نعم عطنا أمثلة على الإجماع هناك مشاركات في الواقع وردت علينا في هذا ال إجابة هذا السؤال من الأخت ماجدة محمد من الإمارات ومن عبد الله من الإمارات أيضا من ليبيا ورد أكثر من مشارك أيضا تقر عبد الرؤوف من ليبيا وكذلك من السعودية هناك من عرف الإجماع لكن في محور السؤال مثال على إجماع يذكرونه يا شيخ صلاة التراويح وجمع عمر من الخطاب لها الناس في رمضان هند من السعودية قالت هذا أيضا سحر عياش من الأردن قالت قالت وذكرت مثالا آخر الإجماع على تسير الجيوش لمحاربة المرتدين في عهد أبي بكر الصديق هل هذا من الإجماع نعم الإجماع بصلاة التراويح هذا كلام صحيح جواب صحيح طيب وهو لجمع على كان أصلها موجودا كما ذكرناه الآن قبل قليل لكن اجتمع عليه الصحابة اجتمعوا على أنها تصلى جماعة أنها تصلى جماعة, جماعة, جماعة طيب أما قضية تسير الجيوش هذه من أمور الحياة وأمور الحياة يسميها أهل العلم المصالح المرسلة المصالح المرسلة والفارق دقيق يعني أنا وأنت والثاني والثالث قد لا نفرن إنما يفرق أهل العلم فما فالمقصود في الابتداع في العلاقة المباشرة مع الله جل وعلا في أمور عقدية أو أمور عملية عبادية بين العبد وبين ربه عز وجل أما أمور الحياة مثل تسير الجيوش وغيرها وأنظمة الحياة بعامة هذه ترعاها المصالح هذه ترعاها المصالح وتحكمها يعني تطورات الحياة فإذا اندرجت تحت القواعد العامة فالأصل فيها إيش الإباحة, الإباحة. وهذا مبحث طويل لا ندخل فيه لكن يعرف الفرق هنا جوان للسؤال الثاني تعريف البدعة عدد كبيرا المشاهدين شاركونا في هذه الإجابة ومنهم سحر عياش أيضا من أردن تقول هي كل محدثة جديدة على الدين لم يرد عليها دليل جميل. وتدلل أو تمثل عليها بالمورد النبوي جميل هناك من يشهد كذلك حصل عليكم ب يعني عدد من إجابات كلها في التعريف مازالت. نوريا كم. ليلى من السعودية تقول البدعة هي أي عمل لم يؤثر عن النبي ولا عن صحابته ولا عن السلف الصالح. جميل. لولو من السعودية تقول هي أمر مخترع في الدين أو أي عمل جديد في الدين لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. إيمان من السعودية تقول هي احداث عبادة جديدة تقرب لله بناء على الجهل. جيد. لكن هذا حافظ الكفري من سوريا يقول عمر الخطام عندما جمع الصحابة على أبي من كعب وذلك في صلاة التراويح وقوله نعمة البدعة فهل هذه عبادة تكون تكون أقرت بالإجماع ذكرتم هذا نعم طيب إذن هذه أبرز تعريفات اللي وردت فيه كل التعريفات صحيحه يعني البدعة كل أمر محدث في الدين كل أمر محدث في الدين, في الدين في الدين ليس عليه دليل ولما نقول محدث معنا ليس عليه دليل يعني مبتدع مخترع فليس عليه دليل كل أمر محدث في الدين ليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة أو من إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقول قال منين أتيت بالإجماع أتينا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليكم بسنتي وإيش وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فادخل النبي سنة الخلفاء الراشدين مع سنته عليه الصلاة والسلام فكيف إذا اجسمع عموم الصحامة فالأمر أكبر إذا ما دل عليه الدليل هو الذي يعمل فيه وما كان خارج الدليل هو البدعة مرحبا يكمي شيخ في إجابة أم عمر من الولايات المتحدة الأمريكية تقول البدعة هي كل ما أحدث في الدين على وجه التعبد وتقول أيضا أن العبادة هذا على وجه التعبد هذا زيادة في الإضاحة. نعم جميل معناته في وجه الحياة أو معاملات؟ في لما أصل لما قلنا في الدين فهو في وجه التعبد هذا التأكيد لقوله في الدين لكن لما نريد نخرج في الحياة ما نقول في الدين ما نقول في, في ذات الدين كل أمر محدث في الحياة هذا شؤون الحياة يعني لا يدخل في أمر البدعة كما نبهنا صحيح وتورد مثال على عبادة قرط بالإجماع الأذان الثاني لوم الجمعة. جيد كذا يكون هناك مثالين نعم تفضل. شكر الله لك يا شيخ كذلك. يضربون مثالا على ما وقع عليه الإجماع إجماع الصحابة على جمع القرآن هذه بعضهم يدخلها في يعني جمع القرآن لم يأتي بجديد يعني إنما فرق واتى فيدخلونه في المصالح في مصلحة الدين العامة وعلى أي وجه وقع عليه الإجماع لأن الله إليك أبو بكر يعني احطاط وقال كيف افعل امان واملن لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احسنت طيب, <تصفيق> طيب ندخل الحديث الثاني ندخل للحديث الثاني اللي نستغل الوقت نعم فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين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 ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم احسبت هذا الحديث كما يعني سمعنا رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه فوعرفنا سابقا أن المتفق عليه في أعلى درجات الصحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين بين يعني واضح لا يحتاج ليس فيه غموض ظاهر واضح ليس فيه غموض. قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني بين الحلال والحرام أمور تشتبه على الناس. هذه الأمور المشتبه على الناس منهم من هي يعني لم يتبين هل هي حلال أو هي حرام؟ لكن ما هي؟ منهم من قال إنها ما كانت في باب المكروه في باب المكروه. ومنهم من قال ما لم يظهر له دليل على ذلك لم يظهر له دليل على ذلك او يتنازعه الدليل لكن المهم انه لا يعني انها مشتبه يعني ان في دين الله مشتبه ليس في دين الله مشتبه المشتبه من لمعرفة الناس له لمعرفة الناس له يعني مشتبه عندي لكن ليس مشتبه عند فلان من الناس فهو مشتبه عند بعض الناس لكن عند البعض الآخر ليس مشتبها ولذلك مثلا المسائل بعض المسائل الخلافية يجلس الإنسان حيران فيها فيغلب جانب القول بالجواز أو القول بعدم الجواز هذا يبقى بالنسبة له في دائرة ايش المشتبه المتشابه عليه دائرة المشتبه عليه إذا المشتبه ليس في دين الله لا دين الله معلوم لكن قد أعلمه ولا يعلمه فلان والعكس قد لا أعلمه ويعلمه فلان مثل ما مثل في مسائل بعض المسائل الخلافية أو بعض المسائل التي لم يظهر للمتحدث أو للسامع دليل يعني عليها بينما ظهر للشخص الآخر قال ومن وقع في الشبه فمن اتقى الشبهات إذا أصبحت شبهة أصبحت شبهة فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه اتقى الشبوات يعني جعل بينه وبينها وقاية جعل بينها وبينه وقاية وفقد استبرأ لدينه وعرضه يعني طلب البراءة لدينه من النقص وعرضه من القدح فابتعد عما ينقص دينه وعما يقدح في عرضه قال ومن وقع في الشبوات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء من وقع في الشبهات وقع في الحرام إما أنه وقع في الحرام لأنه لا يدري هل هي حلال أو حرام فقد وقع فيها وإما أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه قرب من دائرة الحرام فيزل فيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما الراعي يعني قد تحمى هذه الأرض يحميها إنسان له مثلا كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ملك يحمي حما والحما المكان المقتطع الكبير فتأتي المراعي من الماشية فترعى حول الحما الماشية لا تعقل فقد تدخل للحما تدخل للحما قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه يعني يرعى فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حم الله محارمه ومحارم الله الحدود التي وضعها لا يجوز التعدي عليها وهي إذا اقترف اقترف معصية ألا وإن حم الله محارمه ثم قال ألا وإن ألا هذا انتقال ألا انتقال من معنى إلى آخر ألا وإن في الجسد مضغة المضغة قطعة من اللحم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هذا إشارة إلى المصدر إشارة إلى المصدر ألا وهي القلب ما هي هذه المضغة قال هي القلب هذا الحديث حديث عظيم جدا لماذا؟ لأنه يبين أصلا من الأصول في التعامل مع الأشياء في التعامل مع الأشياء لقضية الوقت نقسم هذا الحديث في الحديث عن إلى وحدتين إلى وحدتين. الوحدة الأولى في التعامل مع الأشياء في التعامل مع الأشياء. ولما نقول أشياء المطعومات الملبوسات المعاملات المالية وغيرها. في التعامل مع الأشياء ما هي ضوابطها كيف نتعامل معها؟ بيّل لنا الحديث شيئا من ذلك من رحمة الله عز وجل ومن فضله ومن نته سبحانه وتعالى أن لم يجعل يعني الدنيا كلها حرام علينا بل جعل هناك مساحة كبيرة جدا حلال وهناك أيضا مساحة حرام فبيّل لنا الحلال ما هو والحرام ما هو وهذا الحلال يتناسق مع حاجات الإنسان لا يمكن أن لا يوجد لحاجات الإنسان شيء لا يكون حلالا مطلقا ولا يجده إلا في الدائرة الأخرى في الحرام لذلك ثم من فضله سبحانه وتعالى جعل الحلال بين واضح والحرام بين في أحد من المسلمين، في أحد من المسلم لا يعرف أن الخمر حرام واضح بين، في أحد من المسلمين يقول إن الطماطم حرام لا، إذن الحلال بين في هذه الأشياء، الحرام بين، في أحد من المسلمين يقول السيارة حرام بين. في أحد من المسلمين يقول اغتصاب مال الغير حلال لا إذا الحلال بين والحرام بين طيب إذا من فضل الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحلال بينا وهذا الحرام بينا فهو واضح ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب إيش تبيانا لكل شيء واضح هذه المسألة الأولى تعامل الإنسان مع الحياة بالدقيقة بالساعة باليوم بالأسبوع بالشهر بالسنة لا شك تمر عليه معاملات يتشتبه مثل بعض المعاملات المالية هي من الربا ولا غير ربا يكثر عنها خصوصا المستجدات فهذه التي تسمى مشتبه قال لا يعلمهن كثير من الناس نعم غالب المسلمين لا يعلمها الذي يعلمها من؟ أهل العلم الذين يعلمون الدليل ويعرفون القواعد الذي ترتكز عليها أي يرتكز عليها الحلال والحرام طيب هذه المشتبهات ما موقف المسلم منها أحد ثلاثة مواقف أو يمكن أن نلخصها موقفين إما أنه يبتعد عنها أو يقربها فالقرب منها له محاذير يعني أنا هذه المسألة مثلا والله كثير من الناس الأسهم أسهم في الأسهم ولا ما أساهم ما أدري يعني هو متردد والله الشيخ فلان قال حلال والشيخ فلان قال حرام طيب, أنا طيب أنت ماذا قال والله متردد ما أدري فإذا أقدم عليها وساهم فيها فساهم في وهي عنده إيش مشتبه ما هي واضحة منه واضحة الحكم ولذلك يقول والله ما أدري واحد يقول حرام وواحد يقول حلال طيب هذا موقف الموقف الآخر لا ابتعد عنه الموقف الآخر ابتعد عنه الذي ابتعد سلم هذه الآثار فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات هذه الشبهة اللي قال لك حلال أو قال لك حرام أنت في محل شبهة يعني محتمل أن تكون حرام فإذا كانت حرام فقد وقعت في الحما فقد وقعت في الحما ولذلك البعد عن المشتريات لمن لم تتضح له لا يعني حتى ولو اتضحت بالدليل مثل بعض الناس يعني يصل درجة الشك والوسواس لا هذا غير داخل معنى الآن الذي يقول لا والله كل شيء أنا سأبتعد عنه لا هذا منهج آخر في التعامل مع الأشياء وهي الوسوسة الذي ابتدأ بالحذر وانتهى للوسوس والشك الذي يعنينا إذا لم يتضح الحكم إذا لم يتضح الحكم مثل الذي يرعى حول الحمة يوشك أن يرتع فيه إذا منهج الحذر في المشتبه ليس فيما اتضح دليله في المشتبه هذا هو الذي ينبغي فيه الحذر إذا موقف المسلم من المجتمع إذا لم يتضح الدليل له أو الحكم البعد والحذر فهو أولى طيب أيضا مما يدخل في يعني هذه الوحدة وحدة التعامل مع الأشياء أن مصدر الحل والحرمة ما هو التشريع ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بيّن والحرام بين. فإذن مصدر الحل والحرمة هو التشريع هو شرع الله عز وجل ليس كما يعني ذكرنا أيضا في قضية العبادات الـ الـ يعني ليس العقل ولا الهوى إنما هو الدليل إنما هو الدليل فلذلك مصدر التشريع هو الحل والحرمة هو في الحل والحرمة هو الدليل الشرعي هو الله سبحانه وتعالى والذي بلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أين أخذنا هذا لا من الحديث لا الحديث معنا الآن الحلال وبين والحرام بين هذه ما في مصدر تشريح لكن فيها بيان ووضوع نعم انكمل الحديث فمن؟ وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمة يوشك أن يرتع في على وإن حم الله محارمه إذا الحما من الذي حما الله سبحانه وتعالى إذا مصدر التشريع مصدر العمل هو الله سبحانه وتعالى مصدر الأحكام هو الله سبحانه وتعالى طيب النقطة الأخيرة في هذه الوحدة هي ذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب وهي الأصل في الأشياء الإباحة أصل في الأشياء الإباحة بخلاف العبادات بخلاف العبادات قلنا الأصل في العبادات التوقيف بمعنى هل هذا العمل دل عليه الدليل ولا ما دل عليه الدليل هذا في العبادات لكن في الأشياء الأصل ماذا الإباحة يعني ما وين الدليل على أن الكوسح يعني حلال نريد آية ولا حديث لكم أصلي بحر. أصلي بحر. لأنها طيبات لأنها طيبات ما في أحد يقول لي يعني ال, ال, ال الكوسة لازم تجيب لي دليل من القرآن ولا من السنة مثل بعض الناس إذا أراد يعني أن يوحي ما خصمه قال هات لي لا, لا لا أريد نص من القرآن أو من السنة لا هذه قاعدة شرعية كبيرة طيب السيارة اللي يسميه السيكل ونحوه حلال ولا حرام في دليل يقول السيكل حلال ولا حرام ما فيه العصل في الاشياء الإباحة الميكروفون الان الانترنت اللي انت عمل فيه حلال ولا حرام العصل في الاشياء الإباحة الا اذا دل الدليل على التحريم الا اذا دل الدليل على التحريم لذلك الخمر فيه دليل على التحريم كل مسكر خمر وكل خمر حرام أو كل مسكر حرام ماذا أكل الميتة حرام دل عليه الدليل غصب مال الغير حرام السرقة حرام وهكذا إذن لابد في, في, في الأشياء إذا, إذا قلنا أنها حرام نبحث عن دليل لها لكن الأصل أنها حلال ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا والبيوع معاملاتها كثيرة والربا محصور والriba محصور ننتقل للوحدة الثانية وهي نسميها وحدة القلب وحدة القلب ليست عيادات القلب في عند الأطباء ولكن في التشريع والعمل الصالح بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الأعضاء هو القلب فهو الذي يحرك اللسان ويحرك الأذن ويحرك العين ويحرك الجوارح ويحرك حركات الإنسان وأعماله الأخرى إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله صلحة عينه صلحة أذنه إلى آخره وإذا فسد القلب فسدت الجوارح كلها هذا الذي ارتكب الزنا لو كان الإيمان قويا في قلبه يرتكب الزنا لا ليس كما يقول بعض الأطباء النفسانين الغربيين الذين يقولون إن هذه المرأة لم ترتكب الزنا إلا لأن البيت خلى من العاطفة لا لو البيت لا يوجد في عاطفة مطلقة لكن يوجد في القلب إيمان قوي مرتكبة الزنا بل كانت بيوت مشركة لكن أبناء كانوا مؤمنين فلم يرتكبوا الزنا هذا الذي سرق لو كان الإيمان في قلبه قويا ما سرى لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إذا هذا الذي استمع إلى محرم كذلك استمع للغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسخرية بالله وبدينه وبالمسلمين لو كان هذا المستمع القلب مؤمن قوي ما استمع لهذا وهكذا في بقية الأمور هذا القلب يجب أن نصلحه وأن نبحث عن عوامل إصلاحه لكي تصلح بقية الجوارح من أهم عوامل الإصلاح استشعار عظمة الله عز وجل استشعار عظمة الله عز وجل فالإنسان لما يعظم شيئا يقدره ولذلك الإنسان لما يعظم ربه عز وجل حينئذ يقف عند حدوده ولا يتعداها مطلقا فيصلح قلبه هذا واحد العامل الثاني يرتبط بالله عز وجل بعوامل الارتباط الذكر الدعاء قراءة القرآن هذا دائما تبقي الإنسان على صلة بالله عز وجل فيتذكر كثير من الأشياء الأمر الثالث العمل بالفرائض الله فرض عليك فرائض تعملها لا تخالف هذا مما يحيي القلب والله سبحانه وتعالى يحيي قلبك بعمل الفرائض. الأمر الرابع الاكثار من السنن والمستحبات أكثر أكثر منها من أجل أن يحيى قلبك ولا تجعل للشيطان مداخل من ذلك أيضا استصلاح ما يفسد من القلب بمعنى أن يغسل الإنسان ما يأتي قلبه من الران والوسخ بالتوبه النصوح المستمرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بعامة الناس فيكثر من التوبة والاستغفار الأمر الأخير يعود نفسه على مكان من الأخلاق ومن أهمها العفو عن الآخرين لا ينمي في قلبه الحقد والحسد والكره للآخرين لا ينمي في قلبه العفو والتواضع ويمسح من قلبه حتى ولو اعتدى عليه الآخرون ولو أخطى عليه الآخرون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يوسف عليه السلام بعدما عمل في إخوته ما عملوا في الآخير يقول ماذا لا تثريب عليكم اليوم ونقف عند العفو والوقف عند العفو جيد لنأخذ يعني إن كان هناك أسئلة وفي نقف على حديث أبي رقية تميم بن عاوس الداري لدرس القادم إن شاء الله الأسئلة كثيرة جدا للشيخ فارح نعم بل ما شاء الله ما زالوا من كندا ومن سوريا ومن مصر ومن ليبيا ومن الجزائر ومن تركيا يوافون بتعريفات للبدعة مختلفة كثيرة جدا ما شاء الله وكذلك عبادات عليها إجماع لكن لعلنا ننتقل للأسئلة لعل من الأسئلة التي عليها إعادة إيراد سؤال يقول الأخ الدالي مصطفى محمد من مصر وكذلك سؤال زياد محمد عبدالجليم المصري قولان ما هي البدعة المفسقة وما هي البدعة المكفرة وكيف يفسر بالتالي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا الحديث حيث ويسألك يعني عدد من أسرة تسأل التأكيد على قضية التعامل مع المبتدى حيث الكثير منه يتهم بالتبدع لمجرد فقط أن يقول قول زائدة أو يفعل فعل زائدة تجيبون هذا الشيخ؟ نعم البدع المكفرة والمفسقة بحسب يعني هذا الفعل هل يكفر صاحبه أو لا يكفر صاحبه أو أقل من الكفر وهو يعني الفسق والعصيان فمن ابتدع شيئا في مثلا صلاة الظهر زاد ردها هذه بدعة ولا لا؟ نعم بدعة لكن يكفر صاحبها إذا شرعها وعمل بها لأن بدعة مكفرة لكن إنسان يعني أقل من ذلك وإنما ابتدع مثلا يعني من صلى وقت النهي من صلى وقت النهي هذه بدعة ارتكب محرما وقال إن هذه صلت ولكن وقت النهي فإذا هذه بدعة ولكن لا تكفر هذه البدعة مفسقة والكلام في هذا يطول، طول أما السنة الحسنة والسنة السيئة هذه ما ما يفعله الإنسان ويقتدي به الآخرون. الأم إذا علمت طفلها الفاتحة ودرسته فاتحة الكتاب، وهذا الطفل تعلم من أمه وعلم أبنائه وأبناؤه علموا أبنائهم. هذه أجر الابن الأول وأبنائهم وأبناء أبنائه وأبنائه وأبنائه لهذه الأم الذي علمت هذا الابن هذه الفاتحة من غير أن ينقص من أجور الأبناء شيء. هذه من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجراج من عمل بها إلى يوم القيامة وهكذا أهدا فلان كتابا لفلان من الناس وأهداه الآخر فانتفع به فهذا سنة في الإسلام سنة حسنة لا يلزم أن تكون السنة كبيرة ولو في أعين الناس كانت صغيرة لكن عند الله عظيمة أما السنة السيئة لو عمل محرما مثل لو ابتدع في دين الله عز وجل مثل إنسان لا يفطر بعد ذان المغرب إلا بنصف ساعة واستمر على هذا واقتدى به أبناؤه وأبناؤهم فهذه بدعة هو صيامه صحيح ولا غير صحيح صحيح لكنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الإفطار هنا باستمرار فأصبحت بدعة هذه البدعة أصبحت سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة طيب الم... أما التعامل مع المتصلة من الكويت يا شيخ نعم ونؤخر هذه النقطة نرحم معنا بالمتصلة أم هريرة من الكويت السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته ذكر الله خير يا شيخ ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. في صحيح البخاري كتاب العسلان كتاب السنة أبو هرية وزيد بن خالد قال: كنا عند أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لغني نبينكم في كتاب الله. يعني ب أريد فقط يعني تبيين أوجه دخول السنة في قول النبي لغني في كتاب الله لأن الحكم كان للسنة في هذا الحديث. نعم. ثبت يعني بس أريد يعني دخول أوجه السنة في قول النبيها في هذا الحديث. تسمع تسمعون هذا يا عليكم شكرا. نأخذ الاخ خالد من السعودية. الأخاير مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لش الشيخ سؤال حديث سابق حديث المسعود إذا أمكن. طيب باختصار عفنا يا. أي باختصار. شوف. الا حديث اللي في لفظ نصفه قيلت إنه شيخ مو موجودة في أصل البخاري ومسلم أصل المتين. السؤال الثاني شيخ. بالنسبه للفته من الشابه في الحجيه هل المتشابه بالنسبة للعالم او او من تكن العامي وهل اذا افتى عالم ان هذه ان هذا عمل مباح هل يرفع التشابه عنها واذا استغرى بان هذا العمل لا يجوز طيب طيب فتوى العامي بان هذا يجوز جميل جميل ال... واضح يا اخي سؤالك سؤال ثالث شكرا شكرا خالد ناخذ ابو عامر من الاردن الاخ ابو عامر تفضل معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته شريفنا أحبك في الله إن شاء الله أحبك الله والحاضرين والسامعين آمين يا رب شريفنا أحب أن أسأل عن جماعة الزعوة والتبليغ هل هم من باب من سنة سنة حسنة في الإسلام طيب سؤال آخر يا أبو عمر هذا هو أساطة إن شاء الله لزاك الله خير طيب نعود معنا أبو عبد الله أيضا من السعودية لعلنا نأخذه أبو عبد الله مرحبًا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. أبو خير يا شيخ. حياك الله وضياء. طيب. الله يبارك فيك. أنت قاعد شيخ شو نعم. يعني حول الشبهة مثل بنك البلاد الله يجزيك خير. نعم. أقول بنك البلاد. نعم نعم. أنا أفت أنا سألت شيخ يعني شرواكم طيب ورعي زاهد دكتور بالجامعة نعم ااا فاجن في شبه وتركت أنا هل يعتبر هذا من يعني الشبهات اللي يتركها الواحد نعم نعم طيب شكرا نعم تسمع نعم إجابة لسؤالك يا ديني الله يحفظكم ويجعلكم فيه وياك أنا ما أريد وياك الأمثل على الشبه شيخ أو على بدعة كثيرة نعود إلى موضوع التعامل مع المبتدع وهجره الأسئلة كثيرة لذلك نختصر الإجابة بما يتضح إن شاء الله أما التعامل مع المبتدع فالمبتدعون مختلفون فإذا كان المتعامل معه من أهل العلم فعليه بنصيحته وإذا كان التعامل لا يعلم المتعامل مع المبتدع لا يعلم عن حكم هذا العمل فعليه أن يتجنب التعامل معه ببدعته التعامل معه ببدعته ولا يصاحبه الصحبة المستمرة لأن الصحبة تؤثر لأن الصحبة تؤثر لكن إذا عرف أنه مبتدع فعلى العارف عليه أن ينصحه الحديث زيد بن خالج الجهني وبغريرا لأقضي أن بينكم بكتاب الله المقصود هنا بكتاب الله قال أهل العلم حكم الله المقصود حكم الله فدخل الكتاب والسنة فدخل الكتاب والسنة فالحكم هنا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكتاب في الجلد وحكم بالسنة بالنسبة للمحصن للمرأة بالقتل قضية النطفة هل هي في أصل بخاريا والأصل ما عندي تأكد منها الآن وتحتاج مراجعة قضية المتشابه للعم إذا سأل من أهل العلم وبين له حكمها هل يرفع التشبه نعم إذا كان المسؤول من أهل العلم ومن أهل الفتوى فأفته بالجواز أو بعدم الجواز ارتفع التشابه من يعني من هذا السائل بجواب هذا العالم الشبه في قضية بنك البلاد فيه شبهة بنك البلاد فيه لجنة شرعية من يعني أفاضل من نعرف من أهل العلم و يعني ذكروا في عدد من التصريحات لهم أنه إلى الآن تعامل البنك من خلال نظامه أنه تعامل سليم ولا يعني شيء فيه فإذا أخذ بفتوى هؤلاء يعني من أهل العلم فلا شبهة عنده حينئذ وإذا أخذ بفتوى من أجابه بأن فيه شبه وابتعد عنه فمأجور إن شاء الله لأنه أخذ ابتعد أن محل الشبهة طيب نعم طيب نأخذ السفسار أبو المنذر عبد الحي من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونفع الله بكم نحتاج حقيقة إلى معرفة ضوابط البدعة حتى نعرف ما هو مقبول من الدين وما هو مردود فمثلا موضوع الدعاء هو من أفضل العبادات والبعض ينعت بالبدعة لمجرد أن يرفع يديه في مجلس والحضور يؤمنون على ذلك نرجع معرفة الضابط فلقد كثر الاتهام بالبدعة في كل أمر <تصفيق> أيضا عبد الرؤوف من ليبيا يتحدث أو يسأل عن الفرق بين البدعة والاجتهاد. نعم. وعبد الله مرابط من المغرب يسأل يقول هل كل من أحدث بدعة في دين الله يكون بهذا قد أخذ وزر إماتة السنة في المقابل وما صحة مقولة كل من أحدث بدعة فقد أمات سنة وكل من أحيى سنة فقد أمات بدعة نعم طيب ناخذ سؤال ضابط البدعة ضابط البدعة هي الدليل من الكتاب والسنة والإجمال العمل الذي دل عليه دليل هو سنة وليس بدعة الذي خالف الدليل في التعبد هو البدعة كما يعني مرة معنا كل أمر محدث في الدين محدث يعني ليس عليه دليل مثل الأخ في الدعاء الدعاء منه ما هو مطلوب ومنه ما هو محبث ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم بل منه ما هو شرك بالله عز وجل فما دل عليه الدليل فأمر مطلوب وما خالف الدليل فأمر محرم وبحسب هذه المخالفة وأمثل على هذا بعدة أمثلة الدعاء في الصلاة رب اغفر لي ما حكمه من واجبات, الصلاة. من واجبات الصلاة هذا إذن الدعاء هنا واجب الدعاء في غير الصلاة مستحب وندب الله سبحانه وتعالى إليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بل هو مقتضى من مقتضيات العبادة فالدعاء بمطالب الدنيا جائز ولا غير جائز جائز الدعاء بالاعتداء على الآخرين بغير مبرر لا يجوز الدعاء وطلب غير الله سبحانه وتعالى ما حكمه شرك بالله عز وجل لو دعا إنسان يا فلان من الناس يعني يا فلان أدخلني الجنة يا فلان أنقذني من النار وهو يقصد الإنقاذ من النار في الآخرة ودخول الجنة في الآخرة أما إذا كان لقصد المجاز يا فلان دلني على الصواب فهذا حين جائز ولا شيء فيه إذا في الدعاء منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع فيدخل فيه البدعة فالدعوة مثلا أو الدعاء بدعاء غير الله عز وجل أو الدعاء لأموات أو الدعاء بالمستحيل أو الدعاء بالاعتداء بالدعاء كل هذا بدعه قد يكون كفرا وقد يكون معصيةً. طيب نأخذ اتصال الأخت أم عبد الرحمن من الكويت معنا من فترة. تفضلوا معنا أم عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليك. الله. عليك. قال الشيخ من عوام الصاحب القلب أن يعود الإنسان نفسه على ما كرم الأخذاء ومنها العفو ولكن السؤال إذا كان العفو دائم يجعل الناس مادون بالمعاملة السيئة. كيف الحمد؟ رحم الله خير طيب لعنى السؤال واضح نعم نعم البدعة, البدعة والاجتهاد, والاجتهاد. ال... الاجتهاد هو بذل الجهد لأمر معين بذل الجهد في طلب شيء معين فإذا كان في الشرع فطلب الجهد في بذل أو في طلب هذا الحكم وبذل الجهد يختلف وإذا كان مقصود الاجتهاد اللي هو البحث عن حكم مسألة من المسائل بما لم يوجد لا حكم فهذا أمر يعني شرعي ولا, ولا شيء فيه والبدعة هو الحكم على الشيء هو الحكم على شيء خالف الدليل فهناك فرق بين الاجتهاد وبين البدعة, البدعة, البدعة هي الحكم, الحكم على شيء معين أو فعل شيء معين فعل نحكم عليه بأنه بدعة لكن الاجتهاد وبذل الجهد لاستصدار الحكم فإذا كان بذل الجهد ليصدر حكم شرعي فهذا لا شيء فيه فبل هو مطلوب. طيب ما رأيك شيخي يعني لم أخذ في من يقول أن اجتهاد من نجتهد وترى الآن إمامت المصلين أو الخطب فيهم يوم الجمعة أنها من الاجتهاد أيضا في الدين. هذه لا تستحق النظر ولا تستحق لأن أمر مجمع عليه بعدم إمامة المرأة وهي اللي يراد فيها اشغال المسلمين فلا نشغل بها. طيب لكن لنعرف نعرفه أن المسلمين على عدم إمامة المرأة في الصلاة. طيب أما ال البدعة في سؤال أحد السائلين من احيا بدعة فأمات سنة ومن أحيى سنة فأمات بدعة. عبد نعم هذا بالمقابل بلا شك الذي يحدث بدعة في الدين يعني خالف ما قابلها من السنة مثل ن يعني نمثل بالدعاء. لا عن رفع اليدين في الدعاء اللي ذكره الأخ قبل قليل. رفع اليدين. رفع اليدين في الدعاء ورد فيه الدليل ورد فيه الدليل في الإسفققة في الصلاة ورد فيه الدليل في القنوت فالعص أنه ورد فيه الدليل وهناك مواضع ذكر فيها الدعاء ولم يذكر رفع اليدين وورد الدليل بعام إن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد إيش يداي عبده صفراء يعني بعد أن يرفعها فرفع اليدين ليس فيه شيء لكن بعض الناس يبالغ في كل وقت في مواضع لم يرد فيها مثل أن يرفع يديه بعد الصلاة المفروضة قبل الاذكار أو الرفع من الركوع قبل الأذكار الرفع من الركوع لا ورد فيه لا لك ورد في التكبير يعني هكذا مم. لم يرد هكذا وإنما بعد الصلاة المفروضة الذي ورد ماذا الذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى آخر الذكر لكن لو إن إنسانا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بدأ يدعو هذا في مخالفة ولا ليس في مخالفة في مخالفة هنا ليس هنا موضع رفع فإذا وضب على ذلك أصبح بذعثا أصبح بذعثا لكن في عموم رفع اليدين لا عموم رفع اليدين سنة ولا يفرق الناس بين يربطون بين حكمين بين رفع اليدين وبين مسح الوجه وبين مسح الوجه مسح الوجه لم يرد به دليل لم يرد به الدليل وضح ذلك الحافظ النووي ابن حجر وغيرهم من أهل العلم لكن رفع اليدين لا ورد فيه الدليل نعم هنا كمواضع جاء فيها النص برفع اليدين مثل الاستسقاء ومثل دعاء القنوت وغيرها وورد النص العام والحمد لله قضية إصلاح القلب العفو نعم الأصل العفو لكن إذا كان هذا العفو يؤدي إلى ما هو أسوأ فلا يكون لا يكونوا كذلك ولذلك قالوا العفو عند المقدرة إنما العفو في العموم العفو في العموم لكن هذا العفو إذا كان يؤدي إلى مفسدة أكبر فلا نعم طيب نأخذ الشيخ عدد كبير من أمثلة يسألون هل هذا الشيء بدعة أو لا نبدأ بالمولد النبوي مم. طيب المولد نستردها يا شيخ جعل يوم للاهتمام بالأم كعيد الأم مثلا هذا سوال مريم من البحرين أبو المقداد بن السعودية يسأل عن استخدام القصص الخيالية لأجل الدعوة وتقيق قلوب الناس أو لأجل التعليم كذلك هل هذا معنه النبي عليه السلام لم يفعله هل يكون مردودا من السعودية يتحدث عن التذكير بالعبادات كصيام ست من شوال بواسطة استخدام رسال الجوال كما أنه يسأل كذلك عن حكم صيام اليوم الأول من محرم والحث عليها الورد أو لا هناء من اليمن لها سؤالين تسأل عن حكم استخدام المسبحة أو المسبحة في التسبيح خوف الرياء وفي مكان مستتر تقول كما أن لها السؤال آخر تقول فيه هل صحيح أن أهل البدع لا ترفع أرواحهم إلى السماء لأن أعمالهم أصلا لم تكن لترفع كونها غير موافقة أو غير متابعة النبي عليه الله والسلام في سنته ومن المغرب يسألون عن قراءة حزب من القرآن بعد صلاة الفجر وحزب آخر مثله بعد صلاة المغرب ولا يذكرون هل القراءة جماعية أو فردية نعم الشيخ نعم هذه جملة أسئلة أيضا يعني الوقت ضيق لكن نجيب عليه بدعه المولد النبوي المولد النبوي هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده أبدأ. لا هل ورد في القرآن لم يل هل ورد هل احتفل به أخص الناس إليه بكر رضي الله عنه لم لا. يفعله لم يفعل هل فعله عمر هل فعله عثمان علي هل فعله الصحابة لا هل فعله التابعون لا فإذا فعل هذا المولد على بشكل مستمر سنوي ويفعل على جهة التعبد فلا شك في بدعته فلا شك في بدعته والتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم معنا في صلاتنا أي لما في التشهد شرع أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام معنى في عباداتنا فهو المشرع معنى النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان الشدوان محمد رسول الله معنى النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية نصلي عليه عليه الصلاة والسلام فهذا بالنسبة للمولد عيد الأم وعيد المدرئش وعيد وعيد وعيد وعيد كل هذه لم ترد في الشرع فمدام سميت عيد في بدعا لأنه لا عيد في الإسلام إلا عيدين ولا ثلاثة عيدين فقط نعم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيضاً عيد الجمعة وعيد الأسبوع يعني. يوم الجمعة يسمونه عيد الأسبوع يعني. للتشابه بين أفعال يوم الجمعة وفعال يوم العيد فإذن العيد ليس عندنا غير ذلك وإذلك هذه دخلت البدع من الناس على الناس من هذا الوجه من وجه التقليد يعني الأم لا يكون تعظيمها واحترامها وتقديرها والعطف عليها والبر بها إلا بهذا اليوم هل لا يكون إلا بهذا اليوم بي... بي... يقول سؤال الشيخ تذكيرا فقط للناس بحقها لا نتذكرها إلا بهذا اليوم لا نذكر الناس بها إلا بهذا اليوم هذا عقوق نعم صحيح, صحيح. فإذا لم نتذكر الأم إلا بيوم واحد في السنة أو لا نتذكر عظم شانها إلا بيوم هذا عقوق لها طيب القصص الخيالية بدل القصص الخيالية نضرب الأمثال فلا نكذب مثل القصص الخيالية نقول فلان راح وفلان أتى وفلان كذا وخيال لا هذا فيه شبه كبيرة ولكن نورد الأمثال والأمثال فيها غنية والقرآن مليء بالأمثال وعندنا يعني الحديث الآن إن الحلال بين فيه مثل على وإن لكل ملك حما وفي الأمثال غنية إن شاء الله عن القصص الخيالية التذكير بالعبادات برسائل الجوال لا بأس به من باب التذكير اليوم الأول من محرم إذا أخذ بذاته فهذا لم يرد به، وكذلك اليوم الأخير بالمناسبة اليوم الأخير من من من من, من الحجة, الحجة وتأتي الرسائل الجوال انتهى العام وصفحتك ما أدري إيش وكذا لم يرد في في أذبل فيه إحياء ل يعني جديدة فإنما محرم الذي ورد صيامه كله فكان أفضل الصيام صيام صيام بعد رمضان صيام شهر الله, الله المحرم لكن يتأكد منه اليوم العاشر منه ويوم قبله أو يوم بعده المسبحة في التسبيع اختلف فيها أهل العلم المعاصرين والجامع بين قولين منهم من قال بجوازها ومنهم من قال بعدم جوازها والقائل بعدم جوازها فيرجع إلى يقول إن العاصل في أن تشبه بأهل ديانات أخرى فلذلك لم يقول بها ويقول بعدم جوازها ولا شك أن التسبيح بالأصابع باليد أفضل وأولى وأحسن لأن ستشهد يدك لك أو عليك لك أو عليك فكونك تسبح بيدك وتشهد لك يوم القيامة فهي يعني أعظم أكبر وإن كان يعني كثير من المشايخ في هذا الوقت إن لم يفعل الإنسان تشبها يجيزه طيب. التسبيح في المسبحة نعم. لا ترفع رحبه. أرواحه ماذا لا أعلم عنه طيب. ولم أسمعه قراء الحزم من القرآن. القرآن هذا لا بأس به فإذا جلس الإنسان يقرأ قراءة أو للتعلم وإن كانوا مجتمعين إذا كان للتعلم وللتذكير فهذا لا بأس به سواء صباحا أو ظهرا أو مساء بل هو عمل خير بل ورد الدليل به مجتمع في بيت من قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة وأنا كرام طيب. الله فيما عنده. بارك الله فيكم يا شيخ ونفع الله بعلمكم وبكم البلاد والعباد. أيوة نحب أكثر من 250 سؤال في وقائع وردنا في الموقع الشيخ وأسئلة كثيرة لكن أرى عدد الأسئلة تعلق بحديث ثانية تدور حول قضية اختلاف الفتوى واتباع الهوى في هذا ولعل نعيد أو نذكرهم بحلقة أول اثنين موجودة في موقع القناة المجدة العامة على منقحة في الإنترنت. أيضا برنامج الساعة حوار تحدث عن هذا الموضوع شكرا لجميع من تابعنا ومن شاركنا ومن عفواً. اختلاف الفتوى أمر مهم ولذلك أنا أقول في نصف دقيقة يسمعني الأخوة الحاضرين والمشاهدين الإنسان يستفتي الأوثق لديه نعم كل أهل العلم ثقات إن شاء الله لكن يستفتي الأوثق وإذا قال له حلال أو حرام فيأخذ به ولا يتنقل ليبحث عن ما يوافقها و... طيب نعم على كل حال أيها الأحبة بهذا ننهي حلقة هذا المساء ونستدعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة يوم ثلاثة القادم قبل ساعة وقت